ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخذ سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى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 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرًا إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ اليم, الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُوٌ لَّهِ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 فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَتٍ جَاءَتْ عَلَى قَدَرِي يَمُوسَ وَصْتَ نَعْتُكَ لِنَفْسِي وَصْتَ نَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَمْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ قَوَّامٌ فَقُلْ لَا لَهُ قَوْلَ اللَّيْنِ عَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى عَلَى رَبِّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ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 قُلْ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأَلْقِ يَا سِحْرَتُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى علامتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيعكم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلم أينا أشد على بوا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 احتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد اوحينا الى موسى ان اسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فاجبعهم فرعون بجنوده فعشيهم من اليم مما غشيهم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 من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى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 قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه ربان أسيفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا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 فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَسَمَرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَاءٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 فيدرها قاع صف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لعوجله وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 تهرت الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها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 أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزأ قل كل متربص فتردصوا